أم داب وأسر ندامة لم ير أو العذاب وجعل الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أوصل في قرية من نبين إلا قال مترفها إن بما أرسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر أموال وأولاد وما نحن بمعذبين قل إن يا ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل فاء إلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضُّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسغ الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين